من اللي يقدر يتغلب على الشيطان في كل الجولات اللي هنخدها في الشهر الكريم ده ربنا يا رب ينصرنا على شياطين الانس والجن ويدمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أمين أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة كلمنا في الحلقة الماضية بتات امبارح ان اعرف عدوك وعارفنا بعض المعلومات عن الجن والشياطين تعالوا نكمل معلوماتنا عشان عايزين نجمع اكبر قدر من المعلومات نعرف قدرات الجن قدراتهم ومواطن ضعفهم ومواطن قوتهم عشان نقدر نخش قدام الخصم واحنا مازلنا على حلبة المصارعه وعايزين بجد نلاقي فينا مصارعين اقوياء اقوياء بعقيدتهم وايمانهم بالله واتباعهم لرسول الله وعبادتهم لله وربنا هيكرمهم بفضل الله سبحانه وتعالى ويجمعنا مع الخير دائما تعال نسأل سؤال هل الصالحين من الجن هل الجن أصلا فيهم صالحين أي نعم فيهم صالحين مش كل واحد من الجن لابد إنه يكون يعني فاسد وإنه بيغوي الناس وبيأذيهم و... ولذلك سبحان الله يعني نما وسامحه نما قال إذا كان أول ليلة رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن شيطان ده هو الجن الكافر ومرضت الجن اللي هما بيأذوه خبر لك إنما الجن المسلم الطيب اللي بيعبد ربنا اللي بيتبع نبينا لأن النبي أرسل إلى الجن والإنس خدوا بالكو حبايبي فمش كل الجن بيصفد ويسلسل في شهر رمضان لا الشياطين اللي الكفره الكفرة ومرضت الجن اللي بيوسوسوا ويأزوا واضح إنما التانيين اللي ما مبيؤذوش اللي بيعبدوا ربنا اللي بيحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم دول ما بيتسلسلوش في رمضان لان هم عمرهم ما بيؤذوا مسلم عمرهم ما بيعينوه على معصية ربنا سبحانه وتعالى يبقى الجن المؤمن ربنا بيحبه ويرضى عنه ويدخله الجنة والجن الكافر ربنا بيبغضه ويلعنه ويدخله النار ايه الدليل عايزين الكلام ده كله بدليل اسمع لكلام ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هتتملي من الكفرة من الإنس والكفرة من الجن. وقال جل وعلا ولقد ظرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أما عن الدليل بقى على دخول الجن المؤمن إلى جنة الرحمن قول المولى عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن المعلوم من سياق الآيات اللي قبلها إن الخطاب هنا كان للإنس والجن. السؤال اللي بعضه عقائد الجن وديانتهم عايزين نعرف هم كلهم كفرة ولا في منهم كفر وفي مسلمين حياة الجن زي حياة الانس في مسألة العقيدة فمنهم المسلم في الجن حياة الجن يا جماعة في منهم المسلم والنصراني واليهودي والبوزي والسيخي والهندوسي ويعني على كل لونه بطاست زاويله وحتى في مجال المسلمين من الجن برضو في منهم المبتدع والسني والصوفي والشيعي والقدري والمرجعي ومنهم الطائع ومنهم العاصي ومنهم المسلم ومنهم إلى غير ذلك منهم يعني هم أصناف قال جل وعلا حاكينا على لسان الجن وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قضدة يبقى إذن الجن زي حياة الإنس والزبط هم كمان عايشين أعقائدهم ما بين المسلم والكافر والسني والمبتدع إلى غير ذلك كل ده موجود في عالم الجن طيب يا ترى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه صلى الله عليه هل بلغت إلى الجن؟ نعم بلغت دعوة النبي إلى الجن لأن النبي بعث رحمة للعالمين للجن والإنس والمؤمن والكافر إيه الدليل على وصول دعوة النبي للجن قول المولى عز وجل قل قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فده يثبت بلوغ دعوة النبي للجن وكان بيحصل أحيانا أن يخرج إليهم النبي ويذهب إليهم ويدعوهم وكانوا يأتوه صلى الله عليه وآله وسلم ويسمعون منه القران بابي هو وأمه ونفسه وروحه صلى الله عليه وسلم سؤال بقى في غاية الخطورة الشيطان ممكن يسلم يعني أنا الموضوع بيفكرني بموقف كده جميل جدا هقوله بس بعد الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم واحد مرة في صلاة في صلاة من الصلاة الخمسة بيصلي فوقف جنبه واحد يعني شويه متكبر حبتين وقومه يعني ايه ومش عايز يحط انت عارف يعني ايه ناس بتبقى صعبه يعني ايه مش عايز يلمس رجليه في رجل اخو اللي جنبه وخد بالك فراجل بيقول له يا اخي قرب رجلك مني بس عشان نسد الـ يعني الـ يعني ما بقاش فيه بس فرجه بيني وبينك قال له وانا ما بحبش احط رجلي جنب رجل حد فقال له يا اخي بس بالله عليك حط رجلك اقربها مني قال له طب اقربها منك ليه اقنعني قال له عشان الشيطان ما يخشش بيننا قال له يا عم خليه يخش يمكن ربنا يهديه وربنا يك يعني صل على الحبيب <تصفيق> صلى الله عليه وسلم بس شايف الموضوع ان السؤال بقى هل ممكن الشيطان يسلم ولا مش ممكن طيب نفصل الموضوع بحاجتين صغيرين ال... او نقسمه حاجتين الشيطان الكبير اللي هو إبليس إبليس الذي طرد من رحمة ربنا ومن جنة ربنا سبحانه وتعالى دوت لا يمكن ان يسلم قلت هتقفلها في وشه ليه مش اللي مقفلها في وشه هي اصلا هو يعني ايه يعني ربنا حكم عليه بكده ربنا حكم عليه ما دمت انت عصيت امره وتكبرت وقلت انا خير منه خلقتني من نار وخلقتها من طين خلاص فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك العنات إلى يوم الدين خلاص أنت إيه؟ ملعون إلى يوم الدين فربنا اللي طارده من رحمته فدوة لا يمكن أن يسلم لأن الذي حكم عليه بأنه لن يسلم هو الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم على أبيس أنه لن يسلم أما بقيت الشياطين بقى هل ممكن يسلموا ولا ممكن ما يسلموش اختلف أهل العلم بعضهم بيقول لا ممكن يسلم طب إيه الدليل هل له حاجتين حاجة الأولنية إن سيدنا عليه السلام لما تكلم مع أم من عائشة في يوم من الآن حصل ما بينهم حوار فبقول لها أجاءك شيطانك يا عائشة قالت وهل لكل إنسان شيطان قال أجل قالت حتى أنت يا رسول الله أنت كمان معك شيطان قال أجل غير أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بكل خير خد بارك أو خدوا بارك فإذن فقالوا طب الشيطان اللي كان معناه بأسلم طيب والحاجة الثانية قالوا إبليس نفسه قبل ما يقفر ما كان مسلم وكان بيعبد ربنا وكان من المقربين وكمان كان ربنا مخليه عايش في وسط الملائكة بيعبد ربنا واضح قالوا دول دليلين على إن الشيطان ممكن يسلم لكن فريق ثاني قال لا مش مع أي حد ده كان الأمر ده خاص بالنبي هو أسلم لأن ده النبي ولذلك يا جماعة سبحان الله يعني لما تبصت تشوف هو مين كان أكتر واحد في الأمة إيمانه عالي جدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه هو سيد عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اللي النبي قال له اهن يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيدي ما رأاك الشيطان ساركا فجا إلا سلك فجا غير فجك الشيطان كان بيخاف منه كان بيشوف سيدنا عمر ماشي من طريق يبشي هو من طريق تاني وعلى الرغم من كل دوت الشيطان اللي كان معاه القارين اللي كان معاه ما أسلمش وخبالك يعني سيدنا عمر ما قدرش يقفر عليه أنه هو يسلم فدل هذا على أنه مش أي حد ممكن أنه يقفر على القارين بتاعه فيسلم يبقى فريق قال أنه ممكن يسلم لأن القارين اللي كان مع النبي أسلم ولأن إبليس نفسه قبل أن يكفر كان مسلما وكان مؤمنا والفريق الثاني قال لا وأما عن نفسنا لو سألتني لك انا متوقف في المسألة ديت فربنا يجمعنا اياك مع الخير لكن بندعو وبنسأل المولى عز وجل الهداية لكل شياطين الانس والجن ان ربنا يكرمهم ويعبد ربنا ويوحد ربنا سبحانه وتعالى تعال نشوف معلومة تانية عجيبة جدا عن سرعة حركة الجن وانتقالهم من مكان لمكان ومن بلد لبلد في سرعة تفوق الخيال هديك مثال بسيط جدا سبحان الله سيدنا سليمان طبعا عارف سيدنا سليمان عليه السلام لما اراد ان هو يحضر عرش بلقيس اللي هي ملكه سبأ هو كان سيدنا سليمان قاعد فين كان في بيت المقدس وبالقصد دي فين كانت في بلاد اليمن شوف المسافة دي ألاف الكيلو مترات فعايز يجيب العرش قال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين لأن لو خلاص أسلموا هو لا يحلوا لهم يأتي بأي شيء من ممتلكتهم فقال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أنا قبل ما تقوم من مكانك كده سيدنا سليمان أنا هكون جبت لك العرش رغم ان هو كان موجود في مكان مقفول عليه السبعة بواب قال له هجيب لك العرش الحد عندك قبل ما تقوم من مكانك راح جني تاني قال له لا لا لا ده أنا عندي سرعة أكتر من كده قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك لو غمضت عينك كده وقبل ما تفتح هيكون العرش قدامك فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يا سلام ليبلوني اشكر ام اكفر الله اكبر فالجن جاب لسيدنا سليمان عرش بلقيس من بلاد اليمن لحد ما وصله عند بيت المقدس في طرفه عين عشان تعرف عدوك أدي قوته وسرعه انتقاله أدي سرعة حركته عشان أنت لازم تكون فهم كل قدراته وإمكاناته لأنك أكيد لازم هتكون المصارع تعالوا نعرف عدونا اكتر واكتر ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفاعنا وقسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرحبا بإخواني وأخواتي مرة أخرى مع المصارع وتعال أعرف عدوك واحد أقول لي بقى الموضوع بقى صعب احنا عرفنا إمكانيات عجيبة جدا عن الجن فإزاي هنقف من المصارع الجن ده انت أقوى شيء في الكون ده كله إذا استعنت بالله لو كان ربنا معاك هيعينك على كل أعداءك وهينصرك إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم سبحانه وتعالى هو القادر وهو القاهر فوق عباده السؤال اللي عادي نسأله هو الجن بالقدرات الفضيعة اللي احنا سمعناها دي كلها وبالقدرات الخارقة اللي احنا ما كناش تخطر على بلنا هل يقدروا فعلا أنهم ما يأتوا بالمعجزات تخيل مع كل اللي أنا أرثبه لك عن الجن ده كله ما يقدروش يأتوا بالمعجزات إلا في حدود الإمكانيات اللي ربنا اده لهم خب بالك ربنا تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بصورة من الكرآن فعجزوا والتحدي قائم من 1400 سنة إلى يوم القيامة وعجزوا وسيعجزوا خب بالك طيب ولما زعم بعض الكفار إن الكرآن ده من صنع الشياطين قال جل وعلا ردا عليهم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنه